بسم الله الرحمن الرحيم <الف> را <لامرا> كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم, يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي الذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون. يعلم ما يسرون وما يعلنون كون نور وما من دابة في الارض الا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل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 من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم السيئات لا يقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك اولئك لهم مغفره لهم ك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقول ان يقولون افترى قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا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 كتاب موسى إلى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هؤلاء به وَمَن يكفر به مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُعْدُو فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِن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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى ربهم مثل أمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 122. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 123. ألا تعبدوا إلا الله إن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 بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كاره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 الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء, ان شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني تبت اسم ما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين غلوا إنهم مغرقون ويصنع الفلك ما مر عليهم لون قومه سخروا منه. قال إن نسخر مننا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحي عليه عذاب قل نحمي فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك إلا من سبق عليه القول الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل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 أرض بلعيمك ويا سماء قلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بري من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 وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركة عليك وعلى وعلام من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توضوا إليه يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا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 Ala bu'den إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا مما تدعو إِنَّ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عصيتُ فَمَا تَزِيدُونَ غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدوا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 سين اليه نكرهم وأوجس واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف اننا أرسلنا الى قوم نوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بيسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن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 وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُمْ أطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيفها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف, عليكم واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آبانا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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المهود وأتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامة بئس مرفود. ذلك من أنباء القرى لخصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما عنهم آلهتهم التي يدعون التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء لَمْ ربك وما زادوهم وَمَا تتبيب وكذلك غَيْرَ ربك وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليم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 من نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فإن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا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 ولقد أتينا موسى الكتاب فاختل ففيه ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا ربك أعمالهم إن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 ولو شاء ربك لجعل الناس وَلَا واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجنة وكلا نقص عليك من أنذاء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون تضرون إن متضررون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل